البرج لا حت لا لا نخيل شماله في تالي الليل في تالي الليل ذكر فؤاد الهواوي مكناصنا بالصداوي لا يعمل السيل لا يعمل السيل يا أجمل أيام عمري ثمان مع عشر هجري اشتاق لك حيل اشتاق لك حيل فقع ربيع حباري والأرض كلها خباري تنك على النيل تنك على النيل راح لا حتلا لا قلنا نغيلك شماله في تالي الليل في الهواوي مقناصنا بالصداوي لا يمنسيل لا يامل السيل والليل هادي وقمره جلسه بها الجرح يبرأ مسحو تعاليل مسحو تعاليل والفجر قمنا نصلي والكل منا يهلي حول المعاميل حول المعاميل الدرقلا لا قمنا نخيلة شمالا في تالي الليل في تالي الليل ذكر فؤاد الهواوي مجنح بالصداوي لا يعمل السيل لا يعمل السيل وكل ينادي لطارة ويجهزه للمسيرة للحط والشيل للحط والشيل والينطلق ننتباره على حرا والحبارة يالله تساهل يالله تساهل المضيق لحوت نخيل الشمال في تالي الليل في في تالي الليل ذكر فؤاد الهواوي مقناصنا بصداوي لا يعمل السيل لا يعمل السيل ولفرع الحر لاشقر صلط على الخرب لكشر تسمعتهاليل تسمعتهاليل كلن حصل له مراده وبنى الهنا وسعاده على الرجاجيل على الرجاجيل كل قلاحة ولا لا جمنا نخيلك شمالا في تالي الليل vitali lil dakar foad al hawa wi mgnasna b sadawi la